موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأس والضرايل على غض الضرا. بَدَّلْنَا مَا كَانَ السَّيْئَةَ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَا وَقَالُوا وَقَالُوا قَدِمَ السَّابَأُ عَلَى الضَّرَّاءِ مُسْرَعًا فَأَخَذْنَاهُمْ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ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 باسنا بيعتمون وهم نائمون، أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَائِيِّ يَأْتِيَهُمْ بَأْسٌ لَّضُحَونَ وَهُمْ يَلْعَبُونَ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ أَوَلَمْ يَهْدِرِ الَّذِينَ يَرْثُونَ الْأَرْضَ من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليها من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم فما كانوا فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطمئن الله على قلوب وما وجدنا لأكثرهم من عهده وإنه وجدنا وإنه وجدنا أكثرهم لفاسقين بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَقَالَ مُوسَىٰ يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ حَقٌّ عَلَىٰ أَنَّا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ قَد جِئْتُكُم بِبَيِّنَةٍ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 فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن عاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا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 لا أقطعن أيديهم وأرجلهم من خلاف ثم لا أصلب أنكم قالوا إن إلى ربنا مقلبون وما تنط مننا إلا أن دلنا بأيات ربنا لما جاءتنا ربنا ربنا علينا صبرا وتوفنا مسلما